من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين كفوا وصدوا عن سبيل الله أضل وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ ثُمَّ يُقِرُّونَ من ربهم كفتوا عنهم سيئاتهم وأصلح ظالهم ذلك بأن الذين كفرت اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من الوضب ذمك كذلك يضرب الله للناس أمثالهم فإذا لقيتم الذين كبروا فضربا لقاب حتى إذا أخنتمهم يُشَدُّ الوَسَاقَ فَهِمَ مَنْ مِمَّنْ بَعْدُ وَمَا فِي ذَٰلِكَ أَمْ حَقَّ تَوْضَاحٌ ولو يشاء الله لن تصر منهم ولكن ليذلوا بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيلهم Yeah اللهم واظننا امنا ما لك بان نقم كره وما ما فاح بطا ام ما أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِ ذِبِرٍ دَمَّرَ عَلَيْهِمْ وَلِلَّهِمْ وأن الكافرين أمثالها ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا لهم إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاكِ جَنَّاتِ يُدْخِلُ الَّذِينَ فِي حَافِتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا أَنْهَارٌ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَسَّكُونَ بِسُوءِ تأكلون كما تأكل الأنعام والنار مسوى لهم وكأي من قرية هي أشد قوة من قرية جاء يتيكم اللطيف ان راجعت جاءنك ماهم لهم افمن مَا لَنَا بَيْنَ قِنٍّ وَأَذِيكَ مَنْ وفدي كمن زِيْنَ لَهُ سُوءٌ وَعَمَلِ كَمَنْ زِيْنَ لَهُ سوء واتبعوا أهواءهم مثل الجنة التي وعد المتقون في وَأَمَّا مَنْ لبن لَمْ يَنْتَهِنْ عَنِ الطَّغْوَىٰ وَيَوْمُهُ صَعِيمُ وَأَمَّا مَنْ خَافَ Oh, <laughs> oh, طبع الله على قلوبهم واتبعوا أبواءهم والذين اهتدوا زادهم هم تقواهم فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء سَوْفَ قُهَ وَأَمَّا نَادَهُمْ إِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَلَمْ لا اله الا الله الضابط توفر لذم والله يعلم متقلبكم ومفتواكم ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سور فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال فذمْك رقعَ القت الورَ أَيتَ الذيذينَ في قُل بِذِمَّ رَغُ غرونَ إليكَ نَبر الموقشلَ مِ المود أَو لَهُ قَصَصٌ وَالْقَوْلُ مَعَهُ فَإِذَا ذُمَّمَ لَمْ يُنْفَضْهُ صَدَّقُ اللَّهُ عَلَىٰ كَوْنِهِ خَيْرًا له فألعثيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحمكم أولاك كَمْ لَنَا عَلِمْنَاهُ مُنْذُ عُصُومٍ مَغْمَاءُ وَأَضْمَاءُ فَصَارُوا غُفُ أخبرنا القرآن أم على قلوب أقصالها إن الذين ارتدوا على أذبارهم من ما تبين لهم اللود الشيطان سول لهم وأملارهم ذلك بأن الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم فكيف إذا هُمُ الْمُنَارِكَ تَنْضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَذْبَغُوا ظُهُورَهُمْ ظَالِمِي الْبِئْسَ قَطَ اللَّهَ وَكَرِهُ رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَمَّانَهُ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَوَضٌ لَنْ ورِجَالًا هُمْ أضْنَانُهُمْ وَلَوْ نَسَا غُلَاءَ يَنكَهُ فَنَعْلَمُ دُونَ في لَاحِقُنَا قَوْل وَمَا هُوَ عَمَلُ مَنَفُ أَلَن نَّبْلُو وَنَقُصَّنَّ منكم والصابرين ونبلو أخباركم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل لَغِي وَشَ قُرْ وَسُول وَشَ قُو سُلَمِن بَعْدِ مَا تبين له تأيأ وَسَنُحبطُ عَمَّا لَوْم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا وَالرُّسُلَ عَلَى طُولٍ أَمَّلَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ لَن يَنطِقُوا ثم ماتوا وهم كفصاهم فلن يغفر الله لهم فلا تذنوا وتدعوا فعلونا الله معكم ولن يتركم أعمالكم إنما الحياة الدنيا لعب وإن تؤمنوا وتستقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم فلا وتدعوا إليه فَالْمِؤْمِنُونَ وَآمَنْتُمُ الْأُولَى نَوَّضَّحَ مَا كُنْتُمْ وَمَنْ يَأْتِ رُكُمَ عَمَّا رُكُمَ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُضَاعَفْ لَكُمْ أُجُورُكُمْ وَلَا يَسْتَوِي الْقَوْمُ أَمْ امقومها فيكم تنخلون ويخرج رب الله ومن يدخل فإنما يدخل عن نفسه يرقوم فما يعقوم امثالكم صار قوم اللهم